وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمةك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الستين من دروس العطيدة أنهينا بفضل الله وكرمه في الدروس السابقة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين ووصلنا إلى الإيمان بالقضاء والقدر والقضاء والقدر كما تعلمون ركن من أركان الإيمان بل إنه نوع فهمك للقضاء والقدر يبنى عليه سلوكك في الحياة فإذا توهم الإنسان أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا اختيار له وأنه كريشة في مهب الريح وأن كل شيء قد انتهى إذا توهم الإنسان ذلك شلت قدرته وقعد واستسلم وصار إنسانا سلبيا، وليس هذا الفهم حقيقة القضاء والقدر. وإذا ظن الإنسان متوهما أنه يخلق عمله وأنه بإمكانه أن يفعل كذا وكذا، على في الأرض وطغى وبغى ونسي المبتدا والمنتهى فهلك. فإذا, فإذا توهمت أنك ريشة في مهب الريح ولا اختيار لك ولا كسب لك ولا حيلة لك وأنه إنما تفعله بقوة خفية مكرها ولست مخيرا أو أنك تملك القدرة على تحقيق ما تريد هذان الفهمان الواهمان يسببان قعودا أو استطالة في الحياة، لذلك شيء مهم جدا وأساسي جدا، وهو من العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة أن تعرف حقيقة القضاء والقدر. هل أنت مخير بلا حدود؟ هل أنت مسير بلا شروط؟ كيف الحال؟ أرجو الله عز وجل أن يمكنني من توضيح بعض هذه الحقائق أولاً القضاء والقدر في اللغة كلمة القضاء والقدر كثيراً ما تدر على الألثنة نتحدث عنها كثيراً ماذا تعني؟, ماذا تعني كلمة القضاء والقدر؟ قال علماء اللغة القضاء بالمد القضاء بالمد يعني بالالف الممدودة مصدر قضاء قضاء يقضي قضاءا وهو في معناه, في معناه اللغوي الجامع إتمام الشيء إتمام الشيء قولا كان أو فعلا أو إرادة أو غيره. فمثال القضاء في القول قول الله تعالى في سورة الإسراء وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ اتمام القول انتهى قول الله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه خلافة قول الله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه اتمام القول هذا هو المعنى الأول اللغوي للقضاء أي أتم الله سبحانه نهيه عن عبادة غيره ومثال القضاء في الفعل قول الله تعالى في سورة فصلت فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني أتم خلقهن سبع سماوات في يومين ومثال القضاء في الإرادة قول الله عز وجل في سورة البقرة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي إذا تمت إرادته تعالى في تكوين أمر فإنما يأمره بكم أمر تخليق فيكون ذلك المراد إذا معنى القضاء لغة إتمام الشيء قولا أو فعلا أو إرادة ومعنى القدر بفتح الدال هو تبين كمية الشيء وهو مصدر قدر يقدر بضم الدال وقدر يقدر بكسرها تعيين كمية الشيء من المقدار وأما قدر على الشيء بمعنى ملك قوة التصرف بما يريد منه فمصدره قدرة وقدارة وقدورة يعني القضاء إتمام الشيء والقدر تبين كميته هذه المعاني كلها معاني لغوية ما المعاني الشرعية للقضاء والقدر القضاء عند علماء العقيدة إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها الحادث يعني أراد الله خلق الكون فكان إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما هي عليه أراد الله خلق الإنسان فكان الإنسان أراد الله خلق السماوات والأرض فكانت السماوات والأرض والقدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها المحدودة بالقضاء تنفيذ يعني قضى الله أن يكون الإنسان ذا سمع وبصر وإرادة وعقل ونفس فكان كما قدر والمعنى الآخر للقضاء والقدر كما يبينه علماء آخرون في العقيدة الإسلامية القضاء هو الخلق الراجع إلى التكوين والقدر هو التقدير أي جعل الشيء بالإرادة على مقدار محدد, محدد قبل وجوده ثم يكون وجوده هذه التعريفات الشرعية للقضاء والقدر تلتقي في مفهوم موحد ملخصه إرادة الله إيجاد إرادة الله أن يوجد الأشياء على وجه مخصوص ثم إيجادها فعلا على وفق المراد القضاء والقدر إرادة الله أن يوجد الأشياء على وجه مخصوص ثم أن يوجدها كذلك قضاء وقدر قضى بمعنى أراد أن يخلق الإنسان على وجه مخصوص فالقدر فخلق الإنسان على هذا الوجه المخصوص أراد أن يخلق السماوات والأرض على وجه مخصوص فخلق السماوات والأرض على هذا الوجه المخصوص أراد أن يكون الإنسان حرا فكان الإنسان حرا أراد أن يكون الإنسان ذا عقل فكان الإنسان ذا عقل أراد أن يكون الإنسان ذا شهوة فكان الإنسان ذا شهوة أراد أن يجمع الناس ليوم الحساب فكان ذلك يوم الحساب القضاء والقدر تعلق إرادة الله بخلق الأشياء على وجه مخصوص ثم خلقها على ذلك الوجه المخصوص هذا أدق تعريف شرعي للقضاء والقدر إرادة الله أن يخلق الأشياء على وجه مخصوص ثم خلقها على هذا الوجه المخصوص لهذا يجب الإيمان بالقضاء والقدر يجب أن تعتقد بالقضاء والقدر إذ هو من العقائد التي يجب أن تعلم بالضرورة ومن قصر في فهم القضاء والقدر انعكس هذا التقصير خللا وانحرافا على سلوكه شيء خطير ربما كان تساهل الناس في المعاصي انعكاسا على فهمهم الخاطئ للقضاء والقدر يعني أن يقول الإنسان السازج كاسات محدودة بأماكن معدودة لا تعترض تنطرد هذا فهم سقيم للقضاء والقدر من هنا يتوهم الإنسان أن المعصية مقدرة عليه شاء أم أبى وأنه لا حيلة له في تجنبها إذا يقعد ولا يتوب ولا يتحرك نحو الأفضل ولا ينطلق إلى طاعة الله ولا يسعى إلى كسب رضوانه لعل لعله كتب علي أن أكون شقيا ولا حيلة لي في تغيير هذا القضاء والقدر ربما كان انحراف الناس وانغماسهم في المعاصي وابتعادهم عن التوبة وسيرهم في طريق هلاكهم بسبب هذه العقيدة الزائغة التي ما أرادها الله عز وجل والدليل قول الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا هذه عقيدة المشركين عقيدة الجبر، القاف في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء سلبه حرية الإرادة وجعله ريشة في مهب الرياح وكتب عليه أن يعصيه ثم سيحاسبه على هذه المعاصي وسيجعله في جهنم أبد الآبدين هذه العقيدة عقيدة الجبريين إنها عقيدة زائغة إنها عقيدة ضالة إذا والذي يعتقد أن الإنسان يخلق أفعاله كعقيدة المعتذلة الضالة أن الإنسان فوضه الله الجبريون أكرهه الله أجبره الله والمعتزلة الله أعطاه القدرة وفوضه فالإنسان يملك يخلق أفعاله إذا سيطغى وسيبغي وسيفعل وسيعصي وسيتجبر وسيقول أنا أخلق أفعالي وهذه عقيدة لا تقل خطرا عن عقيدة الجبريين لذلك الحق كما قيل وسط بين طرفين بين الجبر وبين التفويض بين أن ترى نفسك مجبرا على فعل أي شيء وبين أن تظن أنك قادر على أن تفعل كل شيء لا هذه ولا تلك الحق وسط بين طرفين لذلك من هنا جاءت خطورة هذه العقيدة يجب وجوبا عينيا طلب العلم أيها الإخوة ليس فرض كفاية إياكم أن تظنوا أن طلب العلم ولسيما العلم الذي لا بد من أن تعلمه العلم الذي يجب أن تعلمه الحد الأدنى من العلم الذي يقيك الزلل والخلل والانحراف هذا العلم فرض عين كن من شئت كن طبيبا كن أي إنسان يجب أن يطلب العلم ليقي نفسه الذل والخلل والخطأ إذا الآن وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وجوب الإيمان بالقضاء والقدر فالقضاء والقدر من أركان العقيدة الإسلامية فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذا بفضل الله وتوفيقك أنضينا فيه تسعة وخمسين درسا الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عمر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. أنت توحد تقول لا إله إلا الله لا حركة ولا سكنت ولا فعل ولا قوة ولا حدث ولا رفع ولا خفض ولا إعطاء ولا منع ولا عزة ولا ذل إلا بالله هذا هو التوحيد نظام التوحيد القضاء والقدر الإيمان بالقدر نظام التوحيد رواه الديلمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن هذا الذي وقع لا بد من أن يقع تعلقت إرادة الله أن يقع إذا لا بد من أن يقع ولو لم يقع لكان نقصا في علم الله وحكمته وإرادته الذي وقع أراده الله والذي أراده الله لا بد من أن يقع إذا عرفت أن الذي بيده الأمر له الأسماء الحسنة عليم حكيم رحيم لطيف غني عادل من بيده كل شيء من بيده ملكوت السماوات والأرض من بيده الأمر كله الأمر كله إليه يرجع الأمر كله هذه العقيدة وحدها تشفي من آلاف الأمراض النفسية لك رب كريم بيده مقاليد كل شيء يفعل وفعله تتعلق به الحكمة والعدالة والرحمة والعلم انتهى الأمر لذلك لو كشف الغطاء كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه مزدت يقينا لو كشف الغطاء مزدت يقينا وقال علماء الأصول إن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين أن ترضى بمكروه القضاء فأنت قطعا تعرف الله عز وجل أن ترضى بمكروه القضاء فهذا دليل معرفتك بالله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر رواه الترمذي أهل السنة والجماعة وقفوا موقفاً صحيحاً معتدلاً من القضاء والقدر فاختاروا الاحتمال الوسط الذي ليس فيه شطط ولا انحراف والذي لا يتنافى مع صحة التكليف ومفهوم العدل والحكمة من جهة كما لا يتنافى مع النصوص الشرعية من جهة أخرى يعني إذا قلت أن الإنسان ليس له إرادة مسلوب الإرادة ريشة في مهب الريح الإنسان مكلف هذا التكليف غير صحيح. كيف يصح التكليف والإنسان مجبر؟ كيف تحاسب إنساناً على فعل أجبرته أنت عليه؟ التكليف لا يصح، والاختيار لا يصح، وحمل الأمانة لا يصح إذا أجبرته، فإذا فوّطه فوّطه. قد يكون هذا المفوض ليس رحيما فقد يظلم الآخرين إذا أعطيت إنسانا قوة كبيرة وأطلقت يده هذا قد يؤذي الآخرين قد يستطيل عليهم قد يعتدي عليهم لذلك التفويض انحراف في العقيدة أن تظن أن الله منح الإنسان قدرة وفوضه هذا الحراف في العقيدة وأن تظن أن الله أجبر الإنسان على الطاعة أو على المعصية هذا ألباً الحراف أهل السنة والجماعة بين انحراف الجبريين وبين انحراف المعتزلة الجبريون انحرفوا فنفوا عن الإنسان إرادته الحرة وكسبه للأفعال واختياره وتكريفه والمعتذلة عزو الفعل إلى الإنسان ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأفعال كلها إذا وقف أهل السنة والجماعة موقفا متوسطا فاختاروا الاحتمال الوسط الذي ليس فيه شطط ولا انحراف والذي لا يتنافى مع صحة التكليف ومفهوم العدل والحكمة من جهة كما لا يتنافى مع النصوص الشرعية من جهة أخرى ووفقوا بين ذلك توفيقا يقبله العقل وتحتمله نصوص الشرع من دون تكلف ملخص اعتقادهم أن الإنسان مخلوق وهبه الله العقل والإرادة الحرة والقدرة المستعدة للتنفيذ في حدود الإمكان الموهوب له ولكن عمل قدرة الإنسان في آثارها إنما هو عمل الأسباب في مسبباتها لا عمل المؤثرات الحقيقية هذا سأوضحه بمثل دقيق إذ أن المؤثر الحقيقية هو قدرة الله سبحانه وتعالى فأفعال العباد إذا مخلوقة لله تعالى بالنظر للمؤثر الحقيقي وهي أفعال العباد بالنظر لصور الأسباب الظاهرة وقد وجه العباد إرادتهم إلى فعلها باختيارهم الحر وبذلك يصح بثلاؤهم وامتحانهم وبذلك يصح في العقل وفي العدل أن يترتب على أفعالهم المدح والثواب أو الذم والعقاب شيء دقيق جدا هو أنك إذا أمرت إنسانا أن يفعل كذا فهذا اعتراف منك أنه مخير إذا قلت لموظف في محلك التجاري تعال غدا الساعة السادسة هذا الأمر ألا يعني أنه بإمكانه أن يأتي أو أن لا يأتي شيء بديهي مجرد الأمر يعني أن المأمورة مخير ومجرد النهي يعني أن المأمورة مخيا، أن المنهية مخيا. صفوة القول في هذا الموضوع كما يقول علماء العقيدة أننا يجب أن نبحث القضاء والقدر من زوايا ثلاث. أول زاوية من واقع حال الإنسان. والزاوية الثانية من منطلق العقل السليم والزاوية الثالثة من منطلق النصوص الشرعية الصحيحة لنأخذ حال الإنسان يبدو لنا كما نشعر من أنفسنا أن أمورا أن تجري في الحياة من دون أن يكون لإرادتنا دخل في ذلك يعني نحن ولدنا بزمن معين هذا الزمن لم يكن له علاقة باختيارنا ولدنا من أب وأم معينين ولدنا في ظرف معين في بيئة معينة كان جسمنا قوياً أو ضعيفاً كان في صحتنا خلل أو استقامة ولدنا من أب غني الأمور كلها ميسورة أو من أب فقير شعرنا بالحرمان هذا كله ليس لنا فيه حول ولا طول ولا اختيار, ولا اختيار إذا هناك أشياء في حياتنا نحن مسيرون فيها كل التسير وهناك أشياء أخرى نحن مخيرون فيها فأن تأتي إلى هذا المسجد أو أن لا تأتي أن تصلي أو أن لا تصلي أن تطلق البصر في الحرام أو أن تغض البصر عن محارم الله، أن تأخذ حقك فقط أو أن تأخذ فوق هذا الحق، أن تعامل من حولك معاملة طيبة إنسانية رحيمة أو أن تعاملهم معاملة قاسية، أن تكون رحيما أو قاسيا، عادلا أو ظالما، منصفا أم مزحفا، أن تكون خيرا أو ضخيلا. هذه كلها أعمال داخلة في دائرة الاختيار يعني تشبيه قفص في عصفور وعصفورة وفي إناء للماء وفي صحن للصعام هذا العصفور بإمكانه أن يأكل أو أن لا يأكل أن يشرب أو أن لا يشرب بإمكانه أن يشرب أو أن يرمي هذا الإناء الذي فيه الماء كانه أن يلاطف أنساه أو أن ينقرها لكن صاحب القفص حمل هذا القفص وسار به حركة القفص ليست في اختيار هذا العصفور لو أن صاحب القفص غمسه في الماء ليس في اختياره ذلك لو أنه وضعه في مهب رياح باردة ليس له ذلك فأن يكون هذا القفص في مهب رياح باردة أو أن يضع في الماء أو أن يهز هزا عنيفا أو أن يؤخذ من مكان إلى مكان هذه الأشياء لا علاقة للعصول بها أما معاملته لأنسا تناوله الطعام أو عدم تناوله أن يرمي بالإناء أن يلقي ما فيه خارج القفص هذه الأعمال كلها باختيار العصفور وسيحاسب عليها فهناك دائرة تحاسب عليها هناك دائرة أنت فيها حر حريتك فيها ظاهرة وسوف تحاسب عليها وهذه الأعمال مكلف بها وهناك دائرة أخرى لست محاسبا عليها إنما, إنما أنت في هذا مسير ولست مخيرا توقع حال الإنسان كل واحد منا بإمكانه يصلي أو ما يصلي يحضر مجلس علم أو ما يحضر يكون قاسي مع والدته أو لطيف يعامل زوجته بالرحمة أو بالعنف يكون كريم أو بخيل هذا كله باختياره أما كونه صحيح الجسم قلبه متين صحته جيدة ابن رجل غني. جاء من أب فقير جاء من أسرة عالية النسب من أسرة وضيعة النسب هذه الأشياء كلها لا علاقة لها باختياره إذا أنت بحسب الواقع بين دائرتين دائرة أنت مخير فيها ومحاسب على كل أعمالك ودائرة ثانية أنت فيها مسير هذا الواقع النظرة من ذاوية العقل العقل يقضي بأن المسؤولية عن العمل لا بد من أن تكون منوطة باستطاعة الإنسان على الفعل أو الترك متى أكون مسؤولا أمام أي جهة في الأرض إذا كنت مخيرا إذا كنت مستفيعا أن آتي إلى المدرسة الساعة الثامنة وجئت الساعة التاسعة فأنا مسؤول عن هذا الإخدام التأخر. أما إذا كان بعد المدرسة عن البيت مئة كيلومتر، فكيف أتخط هذه المسافات في ربع ساعة مستحيل حينما يلقى القبض عليه وأوضع في مكان ولا أستطيع أن أغادره هذا الذي قيدني كيف يحاسبني عن تأخري عن المدرسة مستحيل حينما قيدني انتفت عني المسؤولية، فإذا كنت حرا أحاسب على تأخري فالعقل يقول المسؤولية عن العمل لا بد من أن تكون منوطة باستطاعة الإنسان على الفعل أو الترك أما من لا يملك هذه الاستطاعة فلا يصح أن تتوجه إليه المسؤولية أصلا أنا هل أستطيع أن أحاسب آزين على باب المستشفى عن فشل عملية جراحية أنا لا أحسن إجراء العملية جراحية أنا لا أستطيع أن أفتح البطن تحاسب الطبيب المتعلم الذي معه أدوات في معه علم ومعه قدرة ومعه أدوات إذن من زاوية العقل من زاوية الواقع أنت مخير هذا شيء نحسه لماذا يلقى القبض على المجرين إذا كان موقف المجرم أمام القاضي قال له يا سيدي أنا مجبور على ذلك لا لا تؤاخذني، أنا لقد قدر الله علي أن أكون كذلك هل يقبل هذا الكلام منه هل يصدر قرار بالعفو عنه لأنه قال إنني مجبر جاء إلى سيدنا عمر رجل شارب للخمر فقال أقيم عليه الحد فقال والله يا أمير المؤمنين قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك فقال رضي الله عنه وقد فهم القضاء والقدر فهما دقيقا قال أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار أنت مخير ولست مجبر. إذا هذا الواقع أنت مخير أساسا كل حياتنا الاجتماعية كل إنسان محاسب الموظف محاسب لماذا تأخرت؟ لولا الله قضاء قدرتي الله اجبرني على التأخير هل يقر هذا الكلام؟ لماذا قصرت؟ لماذا فعلت؟ لماذا تركت؟ الموظف محاسب و. بكل مجال في محاتبة لأنه في حرية وفي إرادة حرة وفي استطاعة وفي إمكانية إذا من زاوية واقع الحال الإنسان مخير ومن زاوية المنطق والعقل المسؤولية لا تصح إلا إذا كنت مخيرا مستطيعا لذلك إذا أخذ ما أوهب أفقط ما أوجب المجنون لا يحاسب والمكره لا يحاسب إذا أقرهت على فعل ما لا تحاسب عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه إذا واحد يعني واجه سيل وانهدم بيته أيساق ليُحاكم؟ لا. ما له خيار الموضوع؟ السائل داهن بيته ذم بيته، وماتوا خمس أطفال. أيساقوا إلى المحكمة ليحاكم عن قتل الأطفال؟ لا أبداً. أما إذا قتل إنسان إنساناً آخر بمحض اختياره، أليس يحاسب على ذلك؟ هي مزاوية العقل. وأما النظرة إلى نصوص الشريعة الإسلامية هي الزاوية الثالثة. في عندنا الواقع وعندنا النقل وعندنا العقل ثلاث زوايا كبرى تثبت أن الإنسان مخير في دائرة ومسير في دائرة ثانية بس أتمنى عليكم أن تنتبهوا لهذه النقطة في الدائرة التي أنت مسير فيها اعلم علم اليقين أن كل ما يجري في حقك مسيرا به إنما هو لمصلحتك ومحض رحمة ومحض فضل أن تكون من أب فقير فهذا لمصلحة إيمانك وأن تكون بهذا الجسم العليل فهذا لمصلحة إيمانك وأن تكون من هذه الأسرة فهذا لمصلحة إيمانك كل شيء مجبر عليه هو لمصلحتك وأما الذي أنت فيه مخير فإما أن تفعل ما هو خير فتثاب على هذا العمل وإما أن تفعل ما هو شر فتجازى على هذا العمل النصوص الشرعية الإسلامية أوضحت مذهب أهل السنة والجماعة إذ أثبتوا أن للإنسان كسبا اختياريا يحاسب عليه ويعتبر مسؤولا عنه ويتوجه إليه التكليف الشرعي ضمن, ضمن حدوده وما ليس للإنسان فيه كسب اختياري فلا مسؤولية عليه فيه ولا يحاسب عليه ولا يترتب له أو عليه فيه ثواب ولا عقاب فالله سبحانه وتعالى منح الإنسان إرادة حرة يكسب بها أعماله الاختيارية ومنح الإنسان بالإضافة إلى ذلك سائر سروط امتحانه من عقل يدرك به التكاليف الربانية وقدرة ظاهرة على تنفيذ ما يكلفه من أعمال جسدية أو نفسية وبذلك تكون مسؤوليته وحين تختل الشروط اللازمة لانفحانه أو تكليفه ترتفع مسؤوليته ترتفع مسؤوليته ولما توجهت إرادة الله لمنح الإنسان الإرادة الحرة استحالت الوقت نفسه أن تتوجه بسلبه هذه الإرادة وجعله مجبرا نظرا إلى أنه يستحيل أن تتناقض إرادات الله عز وجل مدام تعلقت إرادة الله أن يجعلك مختارا لن تكون هناك إرادة تناقض هذه الإرادة تعلقت إرادة الله أن يجعلك مختارا فكنت كذلك بعض الآيات القرآنية التي تؤكد ما, ننحو ما ينحو إليه هذا الكتاب قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم كسبت قلوبكم أنت لك كسب تكسب العمل الطيب وتكسب العمل السيء وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنت مستطيع أن تفعل أوامر الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا نكلف نفسا إلا وسعها هذه الآيات كلها تؤكد الحقيقة الأساسية في أن الإنسان مخير في دائرة ومسير في دائرة أخرى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كتب إلى الحسن بن علي يسأله عن القضاء والقدر فكتب الحسن ابن علي إلى الحسن البصري ما نصه من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر ومن حمل ذنبه على الله فقد فجر دكتك إذا, واحد قال لك إذا قلت لإنسان لماذا أنت في المعصية الله قدر علي ذلك هذا كلام كفر في كل شغل في ترتيب الله الله رتب تعصي هو رتب تعصي حملك على المعصية أمرك بالزنا أمرك بالسرقة أمرك بالكذب قل إن الله لا يأمر بالفحشاء من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد كفر ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر إن الله تعالى لا يطاع استكراها أنت لست مكرها على الطاعة لو أنك مكره لما كان لك سواد ولا يعصى بغلبة لا تعصيه قهرا إن الله تعالى لا يطاع استكراها ولا تعصيه قهرا ولا يعصى بغلبة لأنه تعالى مالك لما ملكهم وقادر على ما أقدرهم فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا هم مخيرون إن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين ما عملوا فإن لم يفعل فليس الذي هو جبرهم على ذلك قولا واحدا أن الذي يعصي الله إنما يعصيه بمحض اختياره وأن الله تعالى سبحانه وتعالى عن أن يجبر مخلوقا على معصيته ولو جبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم السواب ما في سواب ولو أجبرهم على المعصية لأسقط العقاب ما بقى في عقاب كلام واضح كالشمس لو أنه أجبرهم على الطاعة لأسقط السواب ولو أنه أجبرهم على المعصية لأسقط العقاب ولو أهملهم لكان ذلك عجدا في القدرة فإن عملوا بالطاعة فله المنة والفضل أعطاهم القوة على أن يطيعوه هم أرادوا أن يطيعوه أعطاهم القوة على ذلك وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم والسلام هذا ملخص الملخص, الملخص كلام الإمام الحسن ابن علي يجيب عن سؤال حول القضاء والقدر للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى شيخ شامي سأل بعد الانصراف من صفين قائلا من سأل؟ الإمام علي رضي الله عنه إن المسير إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره فقال علي كرم الله وجهه والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة مرتفعا يعني إلا بقضاء وقدر فقال الشيخ عند الله أحتسب خطايا ما أرى لي من الأجر شيئا مدام قضية الله مرتبة وأنا مسير ما لأجر لك فقال له ما أيها الشيخ عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين فقال الشيخ كيف والقضاء والقدر ساقنا هنا بيت القصيد فقال الإمام علي كرم الله وجهه ويحك لعلك ظننت قضاء لازما إجبار يعني وقدرا حاتما لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ولما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المسيء وللمسيء أولا بعقوبة الزنب من المحسن تلك مقالة عبدة الأوسان وحزب الشيطان وشهود الزور أهل العمى عن الصواب إن الله تعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا ولم يعصى مغلوبا ولم يطع مستكرها ولم يرسل الرسول إلى خلقه لعبا ولم ينزل الكتب عبثا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار هذه بعض الأقوال التي تؤيد أن الإنسان مخير في دائرة ومسير في دائرة أخرى أو أن الإنسان مسير لمختار هذا إن شاء الله له توضيح في دروس قادمة ولكن الإنسان ليس يعني مستحسنا أن يخوض إلى أعماق هذا الموضوع لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه فيما معناه إذا ذكر القضاء والقدر فأمسكه يجب أن تعلم أنك حر في دائرة وأنك محاسب فيما أعطيت من حرية وأن الشيء الذي لا حرية لك به لا تحاسب عنه هذا ملخص قولنا ذلك وسوف ننتقل في درس قادم إلى الآيات الدقيقة المتعلقة بهذا الموضوع نظرا لأهميتها فقد أفردت في موضوع مستقل وسوف نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى الآن دقائق قليلة حول ما بدأناه في الدرس الماضي عن آفات اللسان وصلنا من آفات اللسان إلى الآفة الأولى حول الكلام فيما لا يعني وفضول الكلام والآف الثالثة الخوض في الباطل انتبهوا أيها الإخوة قال هو الكلام في المعاصي الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء مغامرات مع النساء الحديث عنها معصية ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتكبر الجبابرة فإن ذلك مما لا يحل الخوض فيه لا ينبغي أن تستمع ولا أن تجلس في مجلس يتحدث فيه عن المعاصي فلان فعل كذا وكذا فلان جلس على هذه المائدة وقد قيل فيها كذا وكذا هذا اسمه الخوض في الباطل وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث يعني فضول ما حرم فعله حرم استماعه ما حرم فعله حرم النظر إليه ولا يعد كلام كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها فلذلك لا مخلص منها إلا بالاختصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا قال ابن مسعود أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل وكل نفس تحشر على هواها فمن هوى الكفر يعني ومجالسهم وحديثهم وخوضهم في الباطل حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن أهل النار كيف كانوا في الدنيا؟ وكنا نخوض مع الخائضين أحاديث ممتعة مغامرات في المعاصي انغماس في الملزات حدثني هذا الإصغاء وهذا التشجيع على متابعة الحديث وهذا الجروس بين رفاق السوء إنه معصية كبيرة والله سبحانه وتعالى يقول فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وعنه صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب, فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الآثة الرابعة وهي المراء والجدان والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية وتهبر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرُّقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح